من منازل م ح ب ة الله م ح ب ة الخوف والرجاء بسم الله الرحمن الرحيم يتشرف أ ب و هذا ان يقدم لكم هذه ا ل م ن ا فنحن اليوم بحول الله في الثاني من اليوم الله اللقاء بحول م ز ل ة المحبة ولو بقي ا ل إ ن س ا ن عمره كله وهو يتحدث أ و يستمع إ ل ى ما زكي في كتاب الله و س ن ة رسول الله صلى الله عليه وسلم من م ح ب ة الله عز وجل لما أ ن ه ى هذا المجال وينتهي العمر دون ذلك ل أ ن محبه الله عز وجل بحر داخر من خاطه وجد من العمق فيه ومن الزرر ما لا يستطيعه إ ل ا غواص مؤيد لله عز وجل و م ت د د ب س ن ة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل أن عنها أتحدث عنه أ ح ب ب ت أ ن أ ف ص ل فيه في هذه ا ل ح ل ق ة ا ل ث ا ن ي ة من م ن ز ل ة ا ل م ح ب ة أ ش ي ر إ ل ى اشكال قد يسرع وهو قد ذكر في كتب القدماء أ و بعض القدماء وذلك ان بعضهم عارض بين مفهوم ا ل م ح ب ة ومفهوم الخوف والرجاء وقد أ ش ر ت إ ل ى ذلك في اللقاء السابق اشاره ل ط ي ف ة خ ف ي ف ة ولم أ ف ص ل إ ذ ذكرت أ ن ابن القيم رحمه الله اعتبر ذلك واحدا ومن كلماته ا ل ج ل ي ل ة أ ن ه قال رحمه الله الخوف سائق والرجاء حاد و ا ل م ح ب ة م ر ك ب ة ف ن ا بد من هذه ا ل أ ش ي ا ء جميعا السوق والمقصود هنا بالسوق ساق يسوق سوقا فهو سائق سوق البهائم ل أ ن ا ل إ ن س ا ن السالك أ و المسافر ة في القبيل إ ن م ا كان يركب الراس يركبه اهلا او شفارا أ و ما قدر له أ ن يذهب ولا يكون السائق في هذا المعنى إ ل ا ح ا م ل ا ً ل أ د ا ة ا ل س ي ا ق ة و أ د ا ة ا ل س ي ا ق ة ا ل آ ن إ ذ ن ه ي ا ل عطاء فالسائق يخوف ا ل د ا ب في ع ط ا ء ويسوقها ويسوسها ولذلك قال الخوف سائق في طريق الله أ ي أ ن العابد يحتاجه وهو سائل إ ل ى ر ب ه إ ل ى شيء يسوقه ذلك الشوق هو الترهيب الذي ذكره الله في كتابه وذكره الترهيب ن سنة ب ي عليه في الصلاة والسلام ل ا من عذاب الله نجانا ل ل ه و إ ي ا ك م منه فتلك هي عصا السوق التي تسوق المؤمن الذي يؤمن فعلا بالله ويؤمن بعذاب الله ويؤمن بعذاب القبر وبالحساب والعقاب نجانا ل ل ه و إ ي ا ك م من ذلك كله اجمعين الخوف سائق قال والرجاء ح ا د وارتبأ شرح إلى أن إلى ل ج ا م إ ن ن ا سمي حاديا ل أ ن الفداء هو ط ر ف من ا ل غ ن ا ء عند العرب فكان ا ل إ ن ا ن العربي قوه الاسلام كما في صحيح البخاري يحدث الي فداء ان أ ينشد لها ا ل أ س ع ا ر ويلحقن لها وتسرعه الشيخ ف إ ذ ا ح د ا ت الحادي فمعنى أ ن ه غنى و أ ن ش د في ج م ل ه او ل إ ذ ن ك شيء ان تنصت إ ل ى جمال الخلق وتسرع ا ل خ ط ة ففرق بين فوق ب العطاء وفوق ب ا ل أ ل ح ا ن ا ل أ و ل يخيف والثاني يصرم ولذلك الرجاء أ ن تطمع ف م ا عند الله وأن تسمع من فضل و أ ن تسمع الى ايات ا ل ق ر آ ن التي تفصل جمال ا ل ج ن ة ونعمه ي ا والمؤمن لا بد له من ا ل أ م ر ي ن لا بد له منهما معا ل أ ن النفع بين إ ق ب ا ل و إ د ر ا ر بين ج ذ ر ورجع أ ح ي ا ن ا لا ينفعها إ ل ا الخوف و أ ح ي ا ن ا أ خ ر ى لا ينفعها إ ل ا الرجع ا إ ذ ا ت كثر الخوف على النفس بجت وصارت الى ا ل ي أ س والقروض ش د ة الخوف تؤدي إ ل ى ي أ س والقروض و إ ذ ا أ قل الخوف إ ل ى ض ر ج ه ا ل ا ع د ا م ساده النفس و ط ا من ا ل ط و ي ا ن ف ت ل ت ا ج الى خوف ولكن هذا الخوف مؤدب ب ا ل ر ج ا ء مندم م التنبيه و ا ل ن ج ا ح بالطمع في ما عند الله من خير ف إ ذ ا كنت تسير بهذين ا ل أ م ر ي ن ف إ ن م ا ا ل م ر ك ب ة التي تركبها هي م ح ب ة الله عز وجل هي التي تسير ل أ ن ا ل إ ن س ا ن إ ن م ا يسير ح ق ي ق ة إ ذ ا كان محبا لا يستطيع ان يقاوم إ غ ر ا ء الشيطان في هذه الدنيا ا ل ف ا ك ه ة التي تصب ف ت ن ه ا من كل ع د ب وقوم لا يستطيع إ ن س ا ن أ ن يصب كل ذلك عن قلبه إ ل ا إ ذ ا كان ما في قلبه من م ح ب ة أ ك ب ر بكثير من إ غ ر ا ء ا ت الشيطان ومن وساوسه ومن جميع شهوات ا ل ح ي ا ة الدنيا إ ذ ا ب ا ق ت ا ل م ح ب ة لله محبته للدنيا وكل ما فيها حينئذ لا يرى الخير والجمال إلا الله فيما عند عز وفي ج و الحديث الصحيح أ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قال حينما قيل ل ه لو اتخذنا لك وقاء يا رسول الله أ ح د ا ل ص ح ا ب ة ر أ ى النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وقد استيقظ من نوم أ و ق ي ل و ن ة ب ا ل أ ح ر ا ر وقد حج الحصير على ص ف ح ة وجهه وعنوقه بإرساعة المحل في د وليس م م ح ل وهو ش د د ك ح ص ي ر هذا ا ل ز ن ا ن و إ ذ ا ق د م إ ذ ا ب ل غ صار أ ش د ق ص و ن ه فنال عليه النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وليس بينه وبينه شيء ما ب ي و ت ب ا ل ح ف ر ا ر شين تربه والتي ف ر ش ر ط ب ه التي منطق ف ي المظافرين اطلاقا ولكن نام على هذا الحصير الشائكي فاستيقظ من نومه وقد حج الحصير على ص ح ة عنقه ووجهه ف ت أ س ف الصحابي الجليل وقال لو اتخذنا ن ك و ط ا ء اي شراكا س ل ا م عليه يا رسول الله ف أ ج ا ب ه ما انا والدنيا الا كراكب استدرنا تحت شجره ثم راح وتركها ل م تملا الدنيا قلب رسول الله في شيء عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ل أ ن حب الله وحب ما عند الله كان قد م ل أ عليه كل قلبه فلن يبقى له شيء من قلبه يرضيه في هذه الدنيا إ ي الاعصى ك ل لله عز وجل وقد ذكرت الحديث الصحيح ا ل س ا ل ث عن رسول الله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في ا ل ح ص ة ا ل س ا ب ق ة حينما قال لو كنت متخذا أ ح د ا خليلا لاتخذت ابن ابي يعني أبا بكر ابن أ ق ح ا ف ة خليلا ولكن صاحبكم اتخذ الرحمن خليلا و ا ل ق ل ة هي ا ل م ح ب ة العليا ا ل م خ ا ل ل ة ا ل م خ ا ر ط ة ل أ ن م ح ب ة الله خارطت قلب رسول الله فلا ينفك قلبه عن حب الله إ ط ل ا ق ا وهو أ ع ل ى مثال في سير قوله عز وجل والذين آ م ن و ا أ ش د حبا لله والذين آ م ن و ا أ ش د حبا لله والنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إ ن م ا هو نبي آمنوا. الذين آ م ن و ا سيد الذين آ م ن و ا ومرشدهم كما واني أ خ س ا ك م لله واخساكم له كما قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام م لم يبلغ أحد من العالمين ما يبلغ رسول الله صلى الله عليه ل أحد برغ س و من د ر ج ة العباده و ا ل ر ف ع ة والقرب و ا ل ا خ ت ر ا ر من رب العالمين ذكرا وشكرا و م ح ب ة لله الواحد القهار إ ذ ن لا ينبغي لمؤمن ان يتصاغم مفهوم الخوف عنده ومفهوم ا ل م ح ب ة فهما سواء سوا. وقد ذ ي ر ت ان الخوف حينما يذكر في ا ل ق ر آ ن لا ع ل ا ق ة له للخوف الذي يذكر في المجال الاجتماعي بين الناس خوف ا ل إ ن س ا ن ل أ م و ر الدنيا لا علاقه له بخوف ا ل إ ن س ا ن من الله هذا الخوف الذي يتعلق ب أ م و ر الدنيا خوف الناس خوف الحيوانات خوف الحشرات ا ل س ا م ة خوف ا ل ض ي ا ء خوف ع ا د ي من ا ل ع ا د ة أ م ا خوف الله فهو خوف العبادي من ا ل ع ب ا د ة وللعباده ح ل ا و ة لها ح ل ا و ة ف إ ذ ا كانت ا ل ع ب ا د ة لها ع ل ا و ة و ا ن ا لها ح ل ا و ة ف إ ن خوف الله بهذا ا ل م ع ن ى ل ه ح علاقه أ م ا ا ل خ و ف العادي فلا علاقه فيه من فيه ا ض ت ر ا ب وفيه ا ت ج ا ز وفيه عدم ا ل ش ق ة بالنفس وفيه من ا ل أ د و ا ء ما قد يدمر النفس تدميرا لا تقوم بعده إ ل ا بشفاء ي أ ذ ن به الله عز وجل وقول من قال مما ا م ك ر في بعض الكتب و أ ش ك في نسبته إ ل ى من نسبوه إ ل ي ه كلام ينسب إ ل ى ر ا ض ع ة ا ل ع د و ي ة ويحتاج إ ل ى إ ث ب ا ت بدليل أ ن ه ا قالت هذا وهو كلام واقع قالته أ و لم ت ق ل ه س و ا قالته ي أ و قاله غيرها ل أ ن العصمه انما هي لرسول الله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام والباطن من تمسك ب ا ل س ن ة ونظر إ ل ى أ ق و ا ل الرجال بمنظار ك ل س ن ه ل ا يستقيم لمؤمن شيء في ع ب ا د ت ه لله إ ل ا إ ذ ا أ خ ذ ه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ذلك بل و أ ر ف ر ما في ذلك محبه الله أ ل م يقول الله عز وجل في ا ل ق ر آ ن قل إ ن كنتم تحبون الله تتبعوني ح ب ب ك م الله من يغام في محبه حقا وطبقا ف إ ن م ا عليه الاجتماع فاذا اتابعنا المحبه يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله الغفور الرحيم قل ق ط ي ع و ا الله والرسول فان تولوا فان إ الله لا, يحبه على لا يحب ه و الكافرين يسال الله العافيه ان نقول ممن يبغضهم الله عز وجل القول الذي اشرت اليه هو قولهم ان كنت في محاطبه رب الكون ان كنت اعبدك طمعا في جنتك ف ح ر م ن ي بها و إ ن كنت أ ع ب د ك خض ف من نارك ف أ ح ر ق ن ي بها و إ ن م ا أ ع ب د ك ل أ ن ك أ ه ل ل ذ ا ت أ ق و ل هذا تلبيس إ ب ل ي س اقرا كتاب ابن الجوزي رحمه الله تلبيس إ ب ل ي س أ و نفذ العلماء له أ ي ض ا اسم آ خ ر نفذ العلماء يعني الشيطان أ ح ي ا ن ا يلبس على الحبات يلبس عليه فهو ا هذا الكلام نسبه الى ر ب ي ع ة أ و ر ا ب ع ة أ و نسبه الى غيرها لا يهمنا ل ا ن لنرخيه و ر ك ي ه م ن جدا أ ن ه أ ص ب ح ث ق ا ف ة في المجال الديني لدى من للزكاه م م ؤ ن أن ينفعه م والشفقات من ر ة في ا ن ف ي ل له يا أبا ف ن ا عما وقع له قال لم تنفعنا تلك ا ل إ ش ا ر ا ت ولا تلك العبارات ولكن نفعت نار ك ي ع ا ت رفعناها بالليل والناس النيام هذا الذي ينفع ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا أ خ ذ بالسلوك إ ل ى الله عز وجل م ا يعقد ابدا يعني م س م هذا الكلام لازمه على م ن ظ ر ا ل س ن ة و م ن ظ ر ا ل ق ر آ ن قبل ذلك أ ي ض ا إ ن كنت اعبدك طمعا في جنتك ت ح ر ي م ه و إ ن كنت اعبدك خوفا من ا ل ك ف أ ح ر م ه أ ل م يقمع رسول الله في ج ن ة الله أ ل م ي ق ف رسول الله من الله لله ب ل ا والله و ق د ثبت بالتوافر التوافر من كل ج ه ة أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى خوفا من الله وحوادث بكاء رسول الله خوفا أ ك ث ر من الفرق انكروا بكاءه عليه الصلاه والسلام و أ ب ا بكر ه و ا ه ابو ب ك في ح ا د ث ة إ ط ل ا ق ا س ر ا بدر حينما اختلف مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد اشار عمر باطع رؤوسهم واشار ابو بكر باطلاق صلاحهم وقبول انتباه ففعل النبي عليه الصلاه والسلام ذلك فنازل القران يؤنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ا ط ل ا الاطراء فما كان له ان يقول له اطراء حتى من خمسين بلاد فجاء ل و ن شديد من الله عز وجل وجعل رسول الله يبكي خوفا من رب العالمين ومن عذاب رب العالمين حتى أ د ر ك ه م ا أ ب ي بكر والنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ د ر ك ه م ا عمر فقال ما يبكيكما فان إ ل وجدت بكاء ً فبكيت واذا اجدت بكاء كيف يبكي رسول الله ويركي خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بكر الصديق ولا يبكي عمر فذكر له النبي عليه الصلاه والسلام ان الله اعتابه في اصلاح اصغر ضدر وانابه على ذلك هذا خوف وسالت انه يحصل ا ل ى اشخاص من لديه و اشخاص من لديه و أ اشخاص من لديه و اشخاص ف م و لديه إ و أ ش خ ا ت ص من ا لديه ل و اشخاص من لديه و اشخاص من لديه و ل اشخاص من لديه و اشخاص من لديه و اشخاص من لديه و ا ش خ أ ص من غ د ي ه فكان إذا تحدثه عن, عن أ وما من ادرك ألا الأمانة حقها ان جبريل فما أدرات عن بكيا ل معا خوفا من الله خوف الله ثابت لكتابه السنه في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أ ر د ى الناس فيما عند الله م ل نعم وجنه و ن ي ع ق ل أ ن يغطى هذا الكلام بقولهم و إ ن ن ا أ ع ب د ك ل أ ن ك أ ه ل ل ذ ا س ه نعبده سبحانه ل أ ن ه أ ه ل ل ذ ا س ه يستحق أ ن يعبد عز وجل بذاته وبجمال صفاته و أ س م ا ئ ه ولكن أ ي ض ا لا يتناقض ع يتعارب ا هذا لا ر ولا ي ت من ان نعبده خوفا منه ومن أ ن نعبده رجاء الى عن ً عنده الانسان ضعيف ثم تام أ ي و ب وما أ د ر س ما ايوب العبد الصابر ا ل أ و ا ب نعم العبد اليس في ع ق ه وفي ع ق مثله قيل نعم إن العبد انه أ و ا ب فهذا ا ل ن ب ي الرجل الصالح عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وعلى نبينا افضل ا ل ص ل ا ة والسلام ح ي ن ن ا ج ا ف ه الله من ا د ا ء الغبار الذي تعرفون وقد فجعل ه ايوب ل ق ب ل ا ف يجمع في ثوبه ويحصر اجمع قال ه الذهب قال الله عز وجل ومن يشبع من نعمتك يا رب ومن زعم أ ن ه شبع من ن ع م ة الله فهو ف د ا ك لا يمكن ابدا أ ن يشبع ا ل إ ن س ا ن من فضل الله ومن خيره ل أ ن فضل الله عز وجل لا ينقطع كلما اراك الله فضلا شديدا إ ل ا أ س ت ا ف إ ل ى ذلك الفضل حتى ولو ر م ر ك بفضل قد تظن ب أ ن ه م ل ع عليك ا ل د ن ي اذا إ أ ر ا ك الله فضلا آ خ ر لا تشبع بعد ذلك و ت ط ل ق هذا الفضل وثبت حتى في حق آ ل ا ل ج ن ة اذكر حديثين اثنين من ان ا ل إ ن س ا ن لا يشبع من فضل ي ن الحديث ا ل أ و ل في حديث القدسي الصحيح أ ن ابن آ د م أ ح د العباد ل م ا أ ك ر م ه م الله ب ا ل ج ن ة لا حرم ن ا الله منها في ا ل ج ن ة هذا ع ر ض ا ل ج ن ة قال يا رب أ ر ي د أ ن ازرع هذا كان مدري بفلحه فيه م ل يد ب ل ح ب غير فلحم م ر ة أ خ ر ى في ا ل ج ن ة حل مع الجنزيران بكل شيء ن ش غ ل يتمحن في ا ل ف ل ح يعني المعنى ا ل ك ل ا ل فقال يا رب أ ر ي د أ ن أ ض ع فمكنه الله عز وجل من ا ل أ ر ض ومكنه الله عز وجل من ا ل ب ط ر اعطاها ل أ ر ض اعطاها ل ز ر ي ع ا وزرعها لكل انسان في ا ل أ ر ض فصار كالحاق يعني الحل شيء جنان عال ي كالنفل ازرعه لكل حل نفله يعني ع د ة أ م ص ا ر في السلف فقال له الله عز وجل وهذه ا ص ي غ ه صيغه الحديث القدسي ا ل س ا ا ل ص ح ي ح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له الله عز وجل عز دونك يا ابن آ د م لا يشبعك شيء لا يشبعك شيء يعني هل تهضر بها ا ح ف ظ لا يشبعك شيء والحديث الثاني وهو لسائر المؤمنين الصالحين ف و ق ا ل ج ن ة وهو من أ ج م ل الاحاديث و أ ق ر ا ه ا و أ ن ب ا ه ا الثالثه في الصحيح ع ض ر ا لله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام حينما يجتمع اهل ا ل ج ن ة في السوق نفوق ا ل ج ن ة ينعقد يوم ا ل ج م ع ة مع ا ل أ ث ا ث ا ل ن بعض المناطق يدرس و ق ب يوم ر ا ل د ن ي ا نهار ا ل ج م ع ة ومعروف ح ر م ة البيع والشراء بعد ا ل أ ذ ا ن يوم الجمعه ة الجنة في لاحظ ل للمؤمنين الجمعة اليوم التي العبات الصالحون التي السوق الدنيا يوم تحرمون تحرمون ديرها في شوقا هذه ك ي ح ض ر ه م المعز يوم ق ي ا م ة ا ل ج ن ة ف و ق ا ل ج ن ة الذي يكون يوم ا ل ج م ة فيذهب إ ل ي ه أ ه ل ا ل ج ن ة من ش ر و ق هذا السوق وقال النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يكون هذا السوق في خسبان بيلمسه لمال ريح الشمال شمالي ولكن ريح الشمال يفهم هنا إنما ي عن الشمال ا الموجود في ا ل ج ز ي ر ة العربيه ة لأن ل ن ا م وكانت ا ن ا ل ج ز ي ر ة ا ل ع ر ب ي ة ر ي ح ا ريحان ريح الجنوب وريح الشمال او شمال ف م ا قال مرء القيس الذي يعرف من معلقه م ر ئ ي القيس شيئا لما ن س ج ت ه ا من جنوب وشمال ي ب ح ل ان الريح ا ل ش م ا ل ي ة ن س ج ت تلك الاثار التي كانت في المكان الطلى الذي ي ن ف ه الشاهد عندنا ان ريح الجنوب كانت حاره كذيبه يعني ن ل نسميه هنا في المغرب الشرقيه في ح ا ر ة فكان يشوق ل و ج و ه وشفاه هذه ج ن و ب ا ل ج ز ي ر ة ا ل ع ر ب ي ة ا ل م ريح الشمال فكانت تاتي ا ر ي ة ن ب ي ة ل أ ن ه ا ن تنجي من البلاد ا ل ب ا ر د ة من البلاد ذ ك ا ر ا ش ج ا ر وهي بلاد الشام او الان سوريا وفلسطين ولبنان وهي بلاد خضراء و م ط ل ة على البحر ف ت أ ت ي إ ذ ن بنوع من الصغاوى والنداوه فالنبي عليه الصلاه والسلام ح ا ب فتهب ل ي الشمال ل أ ن ه ا ريح ط و ي ة ن ب ي ل ة تهب في ا ل ج ن ة و إ ن م ا المقصود أ ن ه ا ريح ت أ ت ي بنداوه وقرار فيها, فيها الجبال وفيها ب ر و ض ة ل ط ي ف ة فتحمل من التراب ف أ ي تراب تراب منك ت ت ه ز ب ا ل ت ر ا ب وتعطيه من نزك وتحث في وجوهه ن د ا و ة وتراب رزق وتصطبغ الوجوه بالرزق وتعود الوجوه إ ل ى الملازم والدرجات ف ا ل ج ن ة وقد ا س ت ب غ ت بجمال نفسي طيبا ولولا وقبل ذلك、أه. هؤلاء الذين يتفوقون ويحضرون سوق الجمعه الله عز وجل يزيدهم فضلا نعمه اخرى ل أ يقول الله عز وجل اربكي اربكي نعمتك ونعمتك فيقول هم باقي هذه ا ل ن ع م ة هي النظر إ ل ى وجه الله الكريم فيريهم الله عز وجل من ج ن ا ب ا ل و ه بلا ش ا ء وكيف ش ا ء بلا شديد ولا ت أ و ي ل ولا ت ق ط ي م ما تنبهر له القلوب و ا ل أ ع ي ن و ت ن ض و ا من النضاره والصراره الموجوه ا ل م ؤ م ن ة له وقد ش ب ق ذكر قول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظره ة إلى ر الى ناظرة يومئذ إ ربها ن ا ظ ر ة هذا النظر هو الذي جعلها تنظر و ت س ب ح ذات ن ظ ر ه وذات جمال بسبب النظر في وجه الله الكريم لاحرمنا لا الله ا ج م ئ ي ن ا منه طيب إ ذ ا كان هذا جميعا ف إ ن م ا لنقرر مبدا أ ن وهي ان ا ل إ ن س ا ن لا يشبع من نعم الله ولو كان نبيا ولو كان مفصلا فما بنى للذين من, من دون رسول الله من العباد والصالحين والعلماء هم أ ي ض ا في ح ا ج ة أ ي ض ا اقتداء لرسول الله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام من ان ي س ت ز ي د م ن ف ض ل ه ومن, ومن أ ن يطمعوا الطمع فيما عند الله الطمع فيما عند الله ليس, ليس منقصه بل هو مدح وجمال في ا ل إ ن س ا ن وكذلك خوف ا ل إ ن س ا ن الصالح من الله عز وجل أ ولكن ئ ابرا وما أ د ر ا ك من ابرا ا ل ذ ي ن برو في بدر ا ة ب ي ه أ ي و ف ا حقك ت ى ا ل في ه م ق ا ل الله عز وجل ينام ياخو ياخو يا بابنا هل من ا ه م و ا صنفاريرا فوقه مضافه ربي ذَلِكَ يومي ونخاف ه نظره ويجب سووم ويكالي و ز ا ل ي كافي يجبن ل ا ماحدا يجبن ل الشهور ماحدا ح ي ن م ا تخاف ليس ب ا ل ض ر و ر ة تكره تكره لو كان هذا الخوف متخلقا ظالما لما يكون الخوف سبب ا ل هذا الخوف يؤدي الى الكره والبغض أ ل ا ترى والله المثل ا ل آ ع ل ى و إ ن م ا من باب التمثيل ولا مشاحه في ا ل أ م ث ا ل ان ا ل إ ب ن والطفل قد يخاف أ م ه ويخاف أ ب ا ب ن ى ولكن لا يكون هذا الخوف سببا في كره أ ذ و ي ه هو يحب أ ب ا ه و أ م ه ويخافهما ولا ت ن ق ض بين ا ل إ ح س ا س ي ن و ا ل أ م ر ي ن لا ت ن ق ض بل هما متكاملان ولله المثل ا ل أ ع ل ى أ ق و ل خوف الله لا يقتضي أ ب د ا الا تحب الله حسر حسر الله فان تخاف الله عز وجل وان تحبه م سبحانه وتعالى ك ل ه م ا معنى ا متكامل مترابط لا يمكن لمؤمن ان ينفذ ذلك أ ب د ا من هنا و ج د و ج د ل ل م ؤ م ن ح ي ن م ا يقع و س ر ا ت ا ل س ا ب ي ن وقع ع و س ر ا ت ا ل س ا ب ي ن ليس كل مؤمن م ل و ب ه م صرف الجاكه وننفذ كل ما كتب الذين كبقوا لا فيه خير وفيه شر فيه حق وفيه باطل والمؤمن العاقل من ان ت ق ل حقها وشرك الباطل ن ح ق و ق كلام الناس وننظر إ ل ي ه بمنظار أ كتاب الله وسنه رسول الله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فلا وجدناه حقا لا نفرق فيه تجريبه تجريبه ب ش ر ي ة إ ن لم تنفعك ف إ ن ه ا لا ت و ر وما وجدته من الباطل تدعه و ت ر ك ه ومن هنا اقول الخوف والرزاء و ا ل م ح ب ة كلها مصطلحات م ت ك ا ة يمكن للمؤمن أ ن يجمع بينها جميعا بل يجب عليه و ش ي يمكنه يجب عليه أ ن يجمع في إ ب ا د ت ه لله بين خوفه لله ورجائه في الله ومحبه له وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه و آ ل ه وسلم تسليما م ن ت ك ل لشيء آ خ ر متعلق ب ا ل م ح ب ة من أ ه م ا ل أ ش ي ا ء ا ل ج ا ل ب ة ل ل م ح ب ة أ ن ا ل إ ن س ا ن المؤمن يطارع جمال الله عز وجل ج م ا ل الله ل أ ن المحبوب لا ي ك و ن إ ل ا ج م ي ل ل أ ن ه يحب الشيء ا ل ق ب ي ح هذا وفي الحديث ا ل ث ا ب ت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن الله ج م يحب ل في الجمال وصفة الذي ج م ا ل ثابتة لله ساله ل سبحانه وتعالى وقوله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يحب الجمال لا ي م د غ ي ان ي ش م ل على جمال الوجود、اطلع. فهناك حديث يفسر ي هذا و إ ش ر ح ه و إ ن م ا تفهم ا ل س ن ة ب ا ل س ن ة وهو قوله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إ ن الله لا ينظر إ ل ى صواركم و ل ك ن ينظر إ ل ى ق ل و ب ه فجمال ا ل ص و ر ة لا يغني آ ب د ا عن قبح القلب ل ك ن القلب قبيحا فجمال ا ل ص و ر ة يكون حينئذ قبيح يعني ليس ا ل م ق ص و ض أ ن ا ل إ ن س ا ن يستحضر و ي ذ ه ب ن ادم ل م ج ر ب أ ن ه في لون كذا أ و في شكل كذا ولكن يستقبل الوجوه التي تنم عن الكفر وتنم عن الفجور وهذا شيء مشاهد ومجرب أ ر أ ي ت انك س ت ص ا ب ق صاحبا صاحب لك ي ق و ل في و ج ه من تناسق ا ل أ ج س ا د يعني في وجهه ينمو يزيل ايجاز ولكن حينما يبدو لك منه شر وبغض من واللي بعد ذلك تكرهه ويصبح وجهه الذي كان يعجبك ق م ل أ ب س ع من وجه إ ب ل ي س في نظرك عنائي ل أ ن الجمال الحق إ ن م ا ينبوع من قلب ا ل إ ن س ا ن وكثيرا ما يتعلق قلب ا ل إ ن س ا ن بوجه قد يذمه الراحي ل أ و ل م ر ة ولكن حينما تصاحبه وتجربه تجده فعلا ز ا شمال جمال الروح وجمال النفس و ج م ا ل الخلق وفي ذلك احاديث ك ث ي ر ة ب ك ث ن ي هذا الحديث إ ن الله لا ينظر إ ل ى صوركم ولكن ينظر إ ل ى قلوبكم ومن اهم الاحاديث في هذا حديث النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام الذي ذكر في الشمائل ا ل م ح م د ي ة وهو حديث صحيح ثالث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن ه كان يعرف رجلا بدويا بعض الرجل في دين اورونا ل في البدء وكان اسود ا الوجه جميما ً خرقا ً كان مجهر جميعاً خصره من قلوب الدليل وكان اسمه زاهر في جزاهر هذا اسمي تذكر الرجل وكان رسول الله صلى الله عليه و ل م يحبه حبا شديدا لجمال حمله وجمال سلوكه وجمال عبادته وللعباده جمال تصيبه من قلب العبد على وجهه أن يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل في ق ل ب نورا ل أ ن القلب إ ذ ا استنار استنار الجسد كله أ ل ا وان في الجسد لم يبرا اذا صلحت صلح, صلح الجسد كله ثم بعد ذلك قال واجعل في لسان نورا وفي فقر نورا وفي صلح نورا, نورا, نورا, نورا, نورا ومن فرق نورا ومن فرق نورا وعن يمين نورا وعن شمال نورا ومن حمار نورا ومن خلف نوره ا ل إ ن س ا ن يصبح ه ا ل ة من ن و ر على القمر في القمر دائره ومن بعد منه د ا ئ ر ك هي ل د ي الشعر ا في القمر كتسم ا ل غ ر ب ي ة ا ل ه ا ل ة ل أ ن النور ينبع من ذ ا ت القمر ثم بعد ذلك يصيب على جنبات القمر حينما يصيب النور من قلبك الذي يمصه الله فيه بسبب كون القلب محبا لله الواحد القهار شريكا إ ل ي ه ب ح ل ا ل ة ف إ ن هذا الخلف ي ق ي د بالنور على الوجه فيجدو عن الوجه جمال يراه ا ل ص ا ل ح حتى ولو كان هذا الوجه أ س و د أ و غير متناقص ا ل أ ش س ا م فيتنافق حينئذ ا ل و ا ل ر ا ن ا ل ذ ي يفره عيني من ص ا ح ب ه ومن ل س ان ه ومن ن ق يكون م ح ب و ب ا بل يوضع له يوضع القبول في السماء والقبول في ا ل أ ر ض و إ ن الله ع ا وجل في الحديث الصحيح إ ذ ا اعبد الله ا جبريل وقال يا جبريل إ ن ي أ ح ب ب ت فلانا ف أ ح ب ه فيحبه ج ب ي ل وينادي جبريل اهل السماء من ا ل م ل ا ئ ك ة إ ن الله قد أ ح ب فلانا ف أ ح ب ه فيحبه اهل السماء ثم بعد ذلك ينادي أ ه ل ا ل أ ر ض من ا ل ط ا ل ح ي ن إ ن الله قد أ ح ب فلانا ف أ ح ب ه فيحجه ا ا ل ص ولكنهم ن ويوضع ه وهذا مشاهد القبول الأرض في في ومجرد نراه ث ي ر م الناس الذين الناس ولكنهم قبول بين الناس لهم رطاطة وشاداهم ل ه رأيناهم م قبول فقد ن منهم من مات ومنهم من مازل حيا يعني ليس هذا ا م ر غ ر ي ب يحتاج إ ل ى و ل ا ي ة ب ص و ر ة م ع ق د ة واصراف ع ب ا د ة و ا ض ع ا ف ه إ ن م ا يحتاج الى ص ف ا ئ ه شفاء ا ل نعود الله عزيزي ل ص ق مع الله عزيزي في الى ل السير ل ه عزيزي إ الله س ب حديث ا وتعالى ن ن ه و ع إلى ح د زاهر ل أ ه النبي عليه الصلاه والسلام م ر ة وهو في السوق الزاهر في السوق بين تبيع السوق م د ة ا ل م ن و ر ة و ب م ا ي ه وفي صلى المدينه ل عليه ل ه و س ش مرة ع ي أ المنوره ن ا ي الله عليه ظهره ا فقال وظيفه النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام نادى الناس من يشتري مني هذا العبد واللي يجري مني هذا العبد واللي يجري مني هذا العبد ج ع ل يتحكف بظهره على ص د ر النبي صلى الله عليه وسلم بدا يخطب ظهره ي ش ب ر ن ي ب ص م ما القصبه ل ي ص ر ك م ع د وقال الملفت من, من اذن تجدني د ا ئ ر ة يا رسول الله يا رب اشفعلي من تبع ص د ص ه تجدني دائرا ة حلم من ل ل ولكنك عند الله غالي كغالي ع ب ربي ل أ ن الله يحبه ل أ ن ك محبوب ع ذ ا رب العالمين والدليل على ذلك أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه وان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله رسول رحيم سبحانه وتعالى إ ذ ا من هنا ا ل إ ن س ا ن المؤمن ا ل ف ا ط ن يدري أ ن الجمال الحق الذي ي ق و د إ ل ى ا ل م ح ب ة والله ج ل ي ل إ ن م ا نتعرفه ونتلمسه في ذات الله وجمال الله عز وجل ل أ ن الله ي ط ي ض بجماله على العباد كيف بدا من خلال ا س ن ا ئ ه الحسنى وقد سماها الله عز وجل الاسماء الحسنى فله الاسماء الحسنى فعلى في صيغه بل صيغه لنا كلمه الحسن والحسن هو الجمال اسماء الله جميله وانها لك ذلك كيف يتلمس العبد جمال الله من خلال اسماءه الحسنى اسماء الله عز وجل الحسنى هي ابواب أ ب و ا ب العباد إ ل ى رب العباد يعني أ ن ا ل إ ن س ا ن يبدا يعبد الله عز وجل ويذوق ح ل ا و ة الاسماء يطرق باب الله من خلال هذه الاسماء بالخضوع ن والخشوع و ب ج م ل ة الدعاء فادعوه بها هذا المقصود فادعوه بها حينما تمرض ت س أ ل الشاي وتستريح حينما ت ف ق ر ت س أ ل الغني وتستريح حينما ت ج و ر ت س أ ل الرزاق و ل ق و ة ا ل م ه يجعل م المسلمين ي ن الله ي و ا ل ر ا ا ل ل ق و ا ل ق و ة ا ل م ه يقول لك ان ا ل ل ي ن و ل لك ان الله يقول ا ر ا ل ج ب ان الله ي ق ك ن ل ل ه ي ق ل ان الله ي ل لك ان الله ي ل لك ان الله يقول لك ن و ا ل س ل ا م و ا ل ط م أ ن ي ن ة ف ي ق ل لك ا ل و ل ان ا ل ل ن الله ن ي ق ر ق و ن ب ا ب الله م ت و ذ ل ي ن خ ا ش ع ي ن خ ا ض ع ي ن م و ح د ي ن ل ا م ب د ئ ي ن و ل ا م غ ل ل ي ن ا ل إ ن س ان ا ل م ؤ م ن ا ه ل م ش ا ه د ا ت ع ل م ش ا ه ا ل ا ل م ا ه د ا ت ا ل م ه د ا ت ا ل م ا ه د ا ت ا ل م ش ا ه د ا ل ك ا ه د ا المشاهدات م ا ت ا ل م ش د ا ل ش ا ه د ا ت ل ه د ا ت ا ل م ا د ا ت ل ت ا ل م ش ه د ا ت ا ش ا ه د ت ا ل م ش ا ل م ش ا ه د ا ا ل م ش ا د ا ت ا ل م ش ا ه د ا ا ل م ش د ا ت ا ل م ش ا ه د ا ل م ا ت ل م ش ا ه د ا م ا ه د م ش ا ه د ا ت ا م ا ه د م ش ا ه د ا المشاهدات ا ه د ا ت م ش ا ه د ا ت ل م ه ا ل م ا ه د ا المشاهدات ل م ش ه د ا ت ا ل م ش ا ل م ش ا ه د ا ت م ا ء ا ل ل ه و ق د أ ش ر ه د ا ت ل م ه د ل ى أن ج م ا ل ه ا ل ا ي ن ا ت ا ل م ل ي ك ا ه د ا ل م ا ء ا ل ل ه ج م ا ل بين اسماء الله تكون عند الحد ولذلك تسمعها ل ز ج ل الحسنى بالاطلاق بلا ت ق ي ي ب ولا حصر فهي الحسنى م م ت د ة الحسن ا م ت د ا ب الغيب نفسه فهذه الاسماء اذا حينما نشاهدها نشاهدها في عبادتنا لله عز وجل حتى ولو كانت اسماء تدل على الجبروت وعلى الكبرياء وقد بشرت هذا وهو ابصره الان آ بحول الله عز وجل ان يكمل الانسان حساب السهوله ي س ا ب ان الرحمن من اسماء الله الحسنى لانه من الرحمه الرحمه تجديد الزينه الحسنى فهو اسم الحسن الاحسن والرحيم ايضا والغفور والودود من الود وخالق المحبه فصول الصافية الياس الياق محبة محبة من هذه فالله ا عبدال و الاسماء و الحب هذه يسهل على الانسان ان م ث ه م جمالها في جمال. وحسن ه ذ م الاسماء وعثم و أ ح ي ا ن ا قد يشترك بعض المال في س ه م جمال بسم الله عز وجل القهار الجبار المتكبر على ايش كي ق ا ل ي ماتصرف بانه لك ينجب القياس الباطن كي نقيسوا ا س م ع الله على احساء ب ل ا د ن وهذا غ ل ط ما تقرش رحمه الله برحمت بلادنا الله وسمعها ب ل ا ب ن ا ل م ا تقر بهذه العلاقه لا ي ت غ ل ط في ولكن الله عز وجل هو متكبر ولكن مع ا ل ك هذا الاسم المتكبر يدخل بين اسماء الله الحسنى في المسجد الكبرياء في ذات الله خ ي م الجمال أ ق و ل من بين أ ن و ا ر ذلك الجمال غير و ح د ة مما لا حصر له من أ ن و ا ر الجمال لهذا الاسم الجميل المتكبر أ م الله ا عز وجل لما جعل الكبرياء ص ف ة له و ص ف ة له وحده دون سواه ل أ ن الله عز وجل منع من أ ن يتكبر الناس حرم الكبرياء ع ل ى الناس العز لذلك والكبرياء ردائي فمن نازعني شيئا منهما عن م العز والكبرياء التكبر صفات الله عز وجل بوحده ما ك ي ش ي واحد عنده الحق يكون متكبر في ا ل أ ر ض ما ع ن هذا الكلام م ا علي ه أ ن ك إ ذ ا وجدت عبدا متكبرا ف ع ل م أ ن ه ك ذ ر لا يستطيع ما معنى المتكبر م ت ك ب ر في انسان يعني انه رغي ذره ي ح ه مضخه ولكن ب ل د م ا ل ب خ ا كل العباد عباد كل العباد رعاه ومن الحق الذي ح ا ل ذكره أ ه ل ف ص و ه ف ي ا ل أ و ا ئ ل ويسحب إ ل ى ر ا ب ع ة العدويه هذا منردخل الحق في حقها كما ذكرنا بعض الباطل مما ل الانتباه اليها وكل الذي فوق ا ت ر ا ب تراب فاذا إ كان هذا ا ل إ ن س ا ن المتكبر كافعاله تراب صوبه غابه ط و ب ه ط ب ع ي ا ل م ك ذ و والنذي ل ل إ ن س ا ن هو الموسم ه ا ر ب قل فيه ا ل م و ت م قل فيه الهرم غزيز فمن أ ي شيء و ي أ ي شيء يتكبر عبد على عباد و أ ن ت إ ن م ا أ ن ت عبد لا ع ب ا لا خطه لعربي على عجبي ولا لعجبت على عربي ولا ل أ ب ي ض على أ س و د إ ل ا بالتقوى والتقي ل التخيل لا ا لا يتكبر ف إ ذ ا تكبر أ ح د الناس ف ع ل م أ ن ه يعاني من نقص في ش ف ي ت ه هذا مرض نفسي م من ما من ك تكبره يكون ن عنده عقدان عنده عقدان ناسئة الجنة الثين التعاطئة حتى التعاطئ بعض بعيش يبدل رحم فيه فيه واحد عنده اللي أخوة هو هذا؟ مثل هذا يستحق ا ل ش ف ق ة ف ا ل ش م ا ع ان يتكبر ي ق و ل م س ك ي ن س ع و ا ن ا أ ش ب ه لكره يتكبر ولذلك لا يكون التكبر البشري. البشري لا يكون الا شكلا كارتونيا كما يقولون ن يرقى ا ا ل و ي ل ع ب ق ي المر المر في ل و ا ل م ت كالنمر ب ر من كذي. منين عرفنا هذا؟ عرفنا من حجره و ه الله و أن ا ل تسمى ت م ب ب ك ر ما دام انه سبحانه جعل هذه ا ل ص ف ة له و ح د ه تتعط اي متكبر على وجه الارض جدا مريض تصدق ع عليه بنوع من العلاج النفسي و ت س ر ع ي ه يسكين اشوفه وقالت تتفتح بحيث ان حتى واحد ما يقدر يتكبر عليك وقوره متكبر م تنساه ا ع ما تتحسش زعما بالطهره والطينه متكبر مع انك تكون ت في ح ا ل ة المسيح احسن من ذ ل ك المتكبر ب ا ل ي ه تشفق عليه وتفكر كيف يمكن ان يعالج هذا الشخص نفسه او ان تعالجه بكلمه ط ي ب ة او موعظه او شر هذا القبيل لانك تعلم ح ق ي ق ة لان هذه ا ل ص ف ة التي اراد ه ان ي ت ح ا ي لاعلمك بها ويختص بها انما يصفك ربك وهذا عبد من العباد ضعيف ضعيف جد ضعيف او ضعيف جدا فكيف يتكبر اقوى لا ت ب ر ي ا ء لاي عمل و إ ن م ا ا ل ت ب ر ي ا ء لله الواحد ا ل ص ه ا ب لا ثابت لهذا أ ن اسم الله المتكبر جميل وحسن و أ ح س ن ومن الاسماء الحسنى لان به استقر السلام والامن في قلبك ظالم له مال له جاه ك ذ ا م ا كان تدرك أ ن ه هو اذا مريض يحتاج إ ل ى علاج وكذلك كان فرعون كان أ ج ب ل الناس فرعون في صراعه مع موسى انما ل م إ كان يخفي ل ش خ ي ت ه ا ل م ت ه ا ل ك ة ا ل م ض ط ر ب ة كان يخفي جبنا وضعفا وخوفا على ذاته والوهيته التي جعلها على الناس لأنه قالنا الناس أنا إله لعبة أنا أنا ربكم ويعلم ه و أ ن ه ضعيف وهو يعلم أ ن ه ي أ ك ل الطعام وما يتبع الطعام من ضرورات ل ا س ت ش ل ا ء البشري الضعف فهذا ا ل ك ب ي ا ء هذا الطغيان الذي كان ل د ع و ن إ ن م ا كان يعبر عن ج ب ل وعن ضعف ودائما يقول في ا ل د ر ا ه حضره ا ل خ و ا ق تكون كبيره ولذلك الطغيان هو حضره او طوبه ب د ا ل خ و ا ه أ م ا ا ل آ ن ن ا ل آ ن ن حقا المستوي حقا لا يتجبر ل أ ن ك تعلم أ ن ا ل ج ب ر و ص ف ة لله و ح د ه وترتاح وتعلم بعد ذلك أ ن ه لم يقل ما اخطاك ف ي أ ص ي ب ك ولم يقل ما اصابك ف ي ق ط ع ك و أ ن هذا العبد الذي قد ي ع ت ب عليك أ و يظلمك لا يصلك الا بما قدر الله عليك أ و لك وحديث الغلام أ و الغليين د الذي يعتبر أ ص ل ا من أ ص و ل الدين في معناه وهو ثابت في ن ص و ل ا ل ق ر آ ن الكريم يعني هذا المعنى هذا متوافر في ا ل ق ر آ ن الكريم وفي ا ل س ا ل ن ب و ي ة أ ي ض ا يعني يريح ا ل إ ن س ا ن ل أ ن ا ل إ ن س ا ن حينما يرسخ مثل هذا المعنى في قلبه يجد في قلبه ا ل أ م ن والسلام حديث يا غلام يا غليين د لرواه معباس رضي الله عنهما كان معباس فصل ن على الشرير ا أ ر ب ع ه النبي عليه الصلاه والسلام ح ف ظ فقال له يا غلام يا غليل ل ت ح ي د الكفريز اني معلمك كلمات واحد كلماتك نعلمهم ل ك ثم صبر و ا ل ك ل م ع ل م ا ح ف ظ ا ل ل ه يحفظ احفظ الله تجده ت ج ا ه إ ذ ا س أ ل ت ف ا س أ ل الله و إ ذ ا استعنت فاستعن بالله واعلم ان ا ل أ م ة لو ا ت م ع و ا على ان ينفعوك ب ش ي ء ما نفعك إ ل ا بشيء قد كتبه الله نفسه ولو اجتمعوا على اين ضروك بشيء ما ضروك إ ل ا بشيء قد كتبه الله عليه رفعت الاسلام وجفت الصحف ويجد الانسان بعد ذلك راحه وطمانينه لا يجدها إ ل ا المؤمن حقا وانما يحتاج الى ابراز عبراته وقوته وجبروته من فقد الامن وفقد السلام في قلبه وفقد الاحساس بكل هذه المعاني الجميله التي يعطيها لك ا ل ق ر آ ن ويعطيها لك السنه النبويه سرا متدفقا كجمال الماء البارد في صيف حار شديد الحرام فالمؤمن إ ذ ا يستقي هذا الجمال ويتاح لهذا النور من جبروت, الله. لمن من جبروت الله من كون الله جبارا ومن كون الله قهارا ولذلك من خير ا ل أ س م ا ء أ ن تعبد ابنك لعبد فلذلك عبد الجبار ل أ ن من كان عبدا للجبار آ م ن من جبروت الناس ومن كان عبدا للانهار آ م ن من قهر الناس ومن كان عبدا للرزاق آ م ن من, من تطبل الناس ل أ ن ه يوقن برزقه من عند الله عز وجل وكل مؤمن هو عبد لله بكل هذه ا ل أ س م ا ء ومن كل هذه الصفات لكل هذه الاسماء ولكل هذه الصفات ف أ ن يتسمى ا ل إ ن س ا ن باسم من اسماء الله الحسنى على سبيل التعبد يعني عبد الله عبد الرحمن ما يشبه من اسماء الله الحسنى فقد استفدت من جميع تلك الانوار نجيش ا ل س ن ا ل إ ل ه ي صفه بين الرزاق ولا بين الجبار لأنك تغير لان اسماء الله الحسنى وصفاته العلى متعلقه بذاته سبحانه وتعالى كما قرره أ ه ل العقائد في ا ل ا س ل ا الصحيحه بلا ت ح ط ي ل ولا تاويل كما قيل وكما نقول أ ي ض ا والمقصود من ا ل ع ب ر ة ه لعبد م ل غ ا ي ة رشيد بهذه الرسوم ا للمعاني ت ي عزنا والاثار التربويه بهذه ا ل ع ق ي د ة الجميله ع التي تحتاج إ ل ى تامين ذوقي ن يجعل المؤمن يستمطر ويستعذب ذلك الجمال الذي تعطيه هذه ا ل أ س م ا ء ا ل و ص ف ا ت إ ل ه ي ه ل ل إ ن س ا ن قم اسماء الله الحسنى لا تتجزا لا يمكنك فرقها ت ر ف ر سبحان الله عز وجل فذاته و ا ح د ة هي أ س م ا ء م ت ع د د ة باله واحد ف إ ذ ا عبدت الرحمن ا ش ت ف د ت من نور الجبار والقهار والرزاق كل أ س م ا ء فمن الايجاد انطلقت ولست الخير كله عند الله عز وجل م م من معاني المحبة ؤ ن أن الذي يذوق يريد يترك باب التوحيد في اسماء الله الحسنى بحثا عن جمال هذه الاسماء ما تخليهش وقف عند الاحرف ف الكلمات دون إ د ر ا ك ل ح ل ا ل ه الكلمات عيش مع الله عز وجل من خلال أ ن و ا ر اسمائه سبحانه وتعالى من خلال جمال صفاته سبحانه وتعالى هم ف ذلك ع د ا له ل في كل ذلك ا ع ب د ه بصفته الرحمن أ ع م د ه بصفته الرحيم أ ع م د ه بصفته الملك أ ع م د ه بصفته القدوس أ ع م د ه بصفته السلام أ ع م د ه بصفته المؤمن بصفته المهيمن بكل ص ف ا ت واسمائه تذوق ذلك في قلبك اجعل نفسك تسلك إ ل ى الله عز وجل عبر كل هذه ا ل أ ن و ا ر ف إ ن ه ا أ ن و ا ر م ت ع د د ة تقود إ ل ى رب واحد واحد أ ح د لا شريك له سبحانه وتعالى وتجد بعد ذلك في قلبك و م ؤ ي ن ة من كل جانب من جانب المرض ة من جانب الخوف ي من جانب ا ل ر ي ق كل الجوانب ديال الامور ديال الدنيا وديال ا ل ا ق ر ة تتجربه فيك مطمئن وتحس حينئذ بالجمال وتحس حينئذ بالسلام وتحس حينئذ بالمحل تقولي احب الله عز وجل ا ما سعده الناس ما سعده هم ش غ ر ل سبحان الله ي ذ ك ر الله عز وجل في ا ل ق ر آ ن والذين آ م ن و ا أ ش د حبا لله ومن الناس من ي ت خ ذ من دون الله أ ن ب ا د ا يحبونهم يحبونهم كحب الله ماذا لا يحبونك الحب من ا لقب ل ا ل ل ل ب م ش ل ك ي ن ا ل أ و ث ا ن لا لقبهم افرايت من اتخذ إ ل ه ه أ ه و ا ء هذه ا ل أ ه و ا ء مال أ ح ي ا ن ا إ ل ى عباده احزار ل أ ن ك تكون الاحزار في م ر ح ل ة من المراحل ر م و ض غموض وحده طبقيه اقتصاديه مثلا سبب واحد م ج م و ع ة من ا ل أ ح ج ا ر في واحد مهيمن على الخزينه الوزن ا يركض يشرب الماء او مهيمن على مكان اجتماعي ل ي ر ك ل يشرب ا ل م ا وله جاه وفرقه منها أ و في من هذا القبيل هذا حب أ ي ض ا الانسان يميل إ ل ى حب المال يميل إ ل ى حب السلطان يميل إ ل ى حب الجاه يعني أ ن يكون متخلصا غزائي الى مال تلك ش ه و ا ت الحياه الدنيا وهذه ك ف ر ه الانسان ولكن من الحاقد عن الطريق ادت إ ل ى ح ط ا ر ة ودمار في ج ل ا ل الناس حب الشهوات من النساء و ا ل ب ن ي ن والقراطير ا ل م ق ن ط ر ة من الذهب و ا ل ش ر ط ة و ا ل ح ي ل ا ل م س و م ة ورمحان الحرب ذلك نزاع ا ل ح ي ا ة الدنيا والله عنده ص ط المال هذه نحاسن أ ي ض ا للدنيا و ا ل ا خ ر ة ان و ج ه ة في طريق ا ل ا خ ر ة أما إن استغلت صارت أ وقال ن ا إذا ا س ت ه ان ا يجب ان يكون هناك ا ا ل ش ي ذكرت في هذه الآية في ا ل آ ي ة من أ و ا ئ ل س و ر ة ا ل ع م ر ا ء تصبح ا ق ت ن ب ذ من دون الله ل أ ن ا ل أ ه و ا ء تتعلق منها أ ف ر ا د من ت ح د إ ل ى هواء تتعلق بحجر أ و بكجر أ و ببشرين سيميل القلب و ك ه ف ل ق ل ك الوسامه ومن الناس من ي سهل من دون الله أ ن د ا د ا أ ي قران ي ق ر ن و لهم بلا لبلاء من فضل وجراء و ا ل وجلال فيحبون هذه ا ل أ ش ي ا ء بلا ينبغي ان يجعلوه لله يحبونهم كحب الله ولكن الذين امنوا, آمنوا اشد حبا أ ش د ف ي غ ب ي ا صيغه ب ي ص يعني هم في محبتهم لله اشد حبا لله أ ك ث ر تعلقا على المستوى ا ل م ج د ا ن ي القلبي بذات الله وصفاته من تعلق المشركين بتلك ا ل أ و ث ا ن ا ل ن ا ف ي ه او المعنيه قلت ماشي عبد بشرع م بكل من الله عز وجل هذه ا ل ك ل م ة ولا ا ل ك ل م ة الاخرى قل ان كنتم تحبون الله ا ت ب ع ن ي عبادكم الله المحبه ا ل م ت ب ا د ل ة بين ا ل ربك وبين عبدك انصارع ل المتبادل بين العبد وبين ربه ل ل ه أ ب ر ح ب ت و ب ة أ ح د ك م يجد ضالته أ و كما قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام رضي الله عنهم ورضوا عنه الرضا رضا شعور واحساس نفسي شعور به شم ب ا ل ر ا ح ة راضي بقير روح مغضبان ولا يكون الرضا إ ل ا عن شيء جميل لا ترضى على القبيح لا ترضى على الشيء المقرف و إ ن م ا ترضى عن الشيء الجميل للبهاء للجمال للجمال والله كذلك سبحانه وتعالى فيمد عباده الصالحين بشيء من ذلك فيرضى الله على عبده الصالح ويرضى العبد على ربه بما من عليه رضيت بالله ربا رضيت ا ل ح د ي ث رضيت بالله ربا أ ي رضيت بجمال الله ر ب ي ت بصفات الله ر ب ي ت ب أ س م ا ء الله ر ب ي ت بما من الله علي من خير وفضل هذا كله يعلق القلب بالله وذكرنا في ح ل ة ا ل س ا ب ق ة الرجل من السبع الذين يظلهم الله يوم لا ظل الا ظله ورجل قلبه معلق بالمساجد إن في حينما ي لان ي يجري إذا م القلب الحالة لأنه معلق مع مع مع مع يريد د كل مواجهه س ك ل ت في القلب والقلب إ ذ ا تعلق بالله لا ي س ص ل ه عنه شيء لا يقدر احس الشيطان يجي ا ل س و ش لك وليسلفك ا عن ع ب ا د ة الله حينئذ لان مسلكك لا إ ل ى الله عز وجل كان هو مسلك ا ل م ح ب ة هذا ما نعرف من ز و ج ة ا ل ع ب ا د قد يخطئه اثنان في جنه العنفوفيه احدهم ق ر أ ه ا ب ا ل ا م كتب صفوفيه قال هذا ا ل ط ر ف ي لا شيء صحيح شيء و م ل ا ض ا ع ي ق و ل هذا ض ا ع و ا ح د اخدمت بما فيه من فساد وما فيه من ع ج ا ج مما ذكرته قبل إ ن كنت أ ع ب د ك طبعا في ج ن ت ك ف ه م ن ه ا و إ ن كنت أ ع ب د ك حضن ا ل ن ا ل ك أ ح ر ق ن ي بها غرق و ض ع أ ي ض ا في كثير من البدعه و ا ل إ ن س ا ن كيس فطن والمؤمن كيس فطن من أ خ ذ الوسط اطيب ما عند هؤلاء و اطيب ما عند هؤلاء من ا ا ر السنه ا ل ن ب و ي شوف ا ل إ ن س ا ن ح ك ي م د ع و ة زعانه و إ ن كنت اعبدك خوفا من نارك فاحرص به شكوى جدا على الله جعل الله د ع و ة كلام خوف اما قوله عز وجل والذين آ م ن و ا أ ش د حبا لله ف ل أ ن ه م عرفوا الله لو لم يعرفوه ما أ ح ب و ه وكيف كان حبهم اشد اي أ ك ث ر و أ ر ف ع و أ ع م ق و أ ق و ى من حب ا ل آ خ ر ي ن ل ل أ ن ب ا ب ه ل كان ذلك ل أ ن ه م قارنوا بين ا ل أ م ر ي ن لان ص ي غ ل س ب ي ن س ت ق ع ب الجيش بين اثنين انما يرغب في ل و ق بين اثنين اشد حبا لله فالذين امنوا عرفوا ا ل ه ة الذين ش ف ر و ا عرفوا اله المشركين احذروا او اشجار او اموال او مناصب عرفوها وزاهدوا فيها ثم عرفوا الله بعد ذلك وعرفوا ما لهذه الاشجار و ا ل ا ح ذ ا ر و ا ل ا و ك ا ن ا ل م ع ن و ي ة عرفوا ما لها للقدر وقدرها وضيع وعرفوا ما لله للقدر وقدره عز وجل رضيع فكان حبهم لله اشد للحب الذين ت ف ر و ا لانباتهم أ ي ض ا ل أ ن الذين كفروا حينما عرفوا آ ل ه ت ه م فقط ن ش ي ل ى ا ل م م ي ن المؤمن عرف الله عز وجل وعرف الشيخ من ا ل أ و ث ا ن لغه يربها ف ي تنازعه فهذا جد فيه فيدعها ويتعلق بالله أ م ا ا ل آ خ ر و ن فلم يعرف الله ولكن عرفوا تلك ا ل أ ن د ا د ف أ ح ب و ه ا ولو قدر لهم ان يعرفوا الله وقدر لهم أ ن يهتدوا اليه ل ا ح ب و ه لكن م ع ر ف ة الله ما شئت لهم الله ت ع ي ش فقط لا ل أ ن الله لا يعرف إ ل الا بأمرين ب يُعرفوا ع ل م شهد ل ل لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم ه أنه هو قائما ب ا ل ل لا إله إلا هو العزيز ع ا هو ي ح ك م ي ُ ع ر ف ا بالعلم ثم يعرف بالعباده ل أ ن العلم يعلمك الصفات ويعلمك أ خ ب ا ر الحق عن الحق سبحانه وتعالى و ل أ ن ا ل ع ب ا د ة تذوقك ما معنى كل معنى ل أ ن ا ل إ ن س ا ن قد يعلم ولا يذوق ما يعلم لا يعلم العالم ح ق ي ق ة ما يعلم إ ل ا حينما يذوقه وذلك ما ل و ه النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام حلاوه الايمان ف ح ل و ة ا ل إ ي م ا ن إ ن م ا تجربه الشيء المجرد مرات بالعمل بالسير إ ل ى الله عز وجل والمؤمن من جمع بين العلم والعمل هذا المؤمن الحق الذي سوى ا م ا ن ه من جمع بين علم وعمل علم ل ل ه وعمل لله هذا هو العقل الذي ينبغي أ ن يكون عليه الانسان المؤمن والذي يجعله فعلا يعرف من الله حتى يكون من الذين آ م ن و ا الذين هم أ ش د حبا لله اجعلنا اللهم اجعلنا من ه م الذين ل ل ه من ا آ م ن و ا الذين هم أ ش د حبا لله اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا د خ اتباعه ط ل باطل ودخنا ودخن ت اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك واجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واغفر لنا إ ج م ع ي ن ل ر ح م ت ك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اللهم ربنا اعطي انفسنا تقواها و ذ ك ه ا انت اخر من ذ ك ا ه ا أ ن ت وليها و م و ل ه ا اللهم اجعلنا لك للشاكرين اللهم اهدنا واهدنا واجعلنا ه ذ ا ت المهتدين لا ضالين ولا مضلين اللهم اغفر لنا إ ج م ع ي ن اللهم عافنا في ديننا وعافنا في أ ب د ا ن ن ا وعافنا في ب ن ي ا ن ا وعافنا في اخرانا اللهم أ ص ل ح لنا ديننا ا ل ذ ي هو ع ا ق ب ة أ م ر ن ا و أ ص ل ح لنا بنيانا التي بها معاشنا واجعلنا لك من الشاكرين واجعلنا من ا ل س و ا ب ي ن واجعلنا من المنتصرين ل ر ح م ت ك يا ر ح م الراحمين يا رب العالمين وابخذنا في رحمتك برحمتك واجعل ن ا من لدنك ت ل ط ا ن ا نصيرا إ ن ك أ ن ت على كل شيء قدير و ب ا ل إ ج ا ب ة جدير سبحانك سبحانك لا ن ص ق ي س ن ا ء عليك أ ن ت سبحانك كما أ ث ن ي ت على نفسك اللهم صل وسلم وبارك على سيد الاولين والاخرين محمد النبي ا ل أ م ي ن و آ ل ه وسلم سبحان ربك رب ا ل ع ز ة عما يصوم وسلام ا ل على المرسلين والحمد لله يا رب العالمين